أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه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 سن <تصفيق> السماء عليكم مدرا وينددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جناته ويجعل لكم أنهارا ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارو وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون لله وقارو وقد خلقكم أطوارا ألم ترو كيف خلق الله 178. واجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا 171. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا 173. لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوا لم يزده ماله واتبعوا من لم يزده ماله وولده خسارة ومكروا مكرًا كبرًا وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودروا ولا سواعوا ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد أضل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ظللا مما خطئ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 اللّه عبادك ولا يلدوك إلا فاجر كفارا رَبّ اغْفِر لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ رَبّ اغْفِر لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلَّا تَبَارَةً